وَمُنزلَ التوراتِ والإج وَالفُقان أَضُ بِكَ مِن شَرِ كلُ شيءَ أنْتَ آخِذ بناصيتِ اللههُم م أَْتَ الأووَلُ فَلَسَ قَلكَ شيءَ وَأَتَ الْآخِر فَلَْسَ بعدكَ شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤويه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 رغبةً ورهبةً إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت